يا اي غن نس صدر بما أما يستنقذوه منه ضعف الطالب <تضحك> <تضحك> إن الله ذل <زل> قوي عزيز الله يصطفي من الملائك الله سَم فَص تَعلمُ مَا بَين أَده وَمَا خَ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفيدوا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون <تصفيق> وجاهدوا في الله حق جهائه وجاهدوا Mille ta'a. 129. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا Th near